وقال حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر بعد هذا يقول ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحرك دابته في بطن محسر محسر واد بين المزدلفه ومنه وسمي محسر قدمنا ذلك بان ابراهة حينما جاء بالفيل وبجيسه ليهدم الكعبة خسر الفيل في ذلك الوادي. وكان مجيئه عن طريق الطائف. فلما جاء الى المزالفة وجاء الى بطن الوادي تقول كتب التفسير عند السورة الكريمة. ألم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أذابين ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصر ما كنت. هذا الفيل أصحاب الفيل جاء به ليهدم الكعبة انتقاما لكنيسة كان قد بناها ليصرف الناس عن الكعبة إلى كنيسته وذهب شخص غيرة على الكعبة وقضى حاجته في تلك الكنيسه المزخرفه المزينه التي عني بها ابره تغضب لذلك واراد ان ينتقم من عامه العرب في بيتهم يظن انه بيت للعرب والعرب بنوه لانفسهم وللاسف ان نجد بعض المتاخريه الكتاب الذين اخذوا الدكتوراه في التاريخ من اسطربول ويأتي ويكتب السيرة وتاريخ للمراحل الابتدائية ويترجم للكعبة بيت بناه العرب ليضعوا فيه أسمامهم كانوا يرحلون صيفا وشتاء صيفا إلى الشام وشتاء إلى اليمن وكانت كل قبيلة تحمل سنمها معها فكان يشق عليهم لطول الرحلة فاختاروا مكة في وسط الطريق فبنوا بيتا ووضعت كل قبيلة فلمها عنده حتى يؤدوا عبادته إليه في ذهابهم وإيابهم هكذا يقول وهو مسلم لماذا؟ لأنه أخذ العلم عن من أخذه في السردون وهل فرنسا تعلم سيرة الإسلام أو تاريخ الإسلام كإسلام؟ لا والله ولذا يقول المولى سبحانه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ايه? وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. لا ينبغي لمسلم ان يأخذ تعاليم دينه اقول دينه الا من مسلم يؤمن بهذا الدين. اما الدنيا ان شاء يخذها من الشيطان. وكم نفع الشيطان اناسا امور الدنيا متروكه لاصحابها الحكمه ضاله المؤمن يلتقطها حيث ساء فكل ما جاء به من مخترعات لا مانع ان تاخذها لانها لامر الدنيا اما الدين لا وقال انني من المسلمين فهذا خدع لما القي عليه ومسطر كتب التاريخ القديم الى الان موجود وهو مقرر عند النصارى في مدارسهم يهمنا ان هذا على هذا المبدأ ما علم بان تاريخ البيت من الله وان تعيين مكانه من الله واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت ما كان يعلم ابراهيم مكانه جاء الطوفان وطفى عليه التراب وانطمس وجاء المولى وامر ابراهيم ان يبني البيت قال اين البيت واين ابنيه فجاءت السحابه واظلت وخط على حدودها ثم حفر حتى وصل القواعد واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل فالبيت من الله المساجد الثلاثه تحديد اماكنها من الله المسجد النبوي تحديد مكانه من الله المسجد الاقصى تحديد مكانه من الله وكلها قام ببنايتها رسول كريم فالبيت الحرام قيل بأن آدم بنى الملائكة كيف غير إلى وآخر أمر شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بنايته ثم تحديده لإبراهيم بنفس القرآن وإذ لابراهيم لإبراهيم مكان البيت وعرف مكانه والمسجد النبوي لما جاء صلى الله عليه وسلم في الهجره ونزل بقباء وبنى مسجدها وصلاها يوم الاثنين وخرج يوم الجمعه وفي طريقه الى المدينه كانت القبائل منازلها ما بين قباء الى الغابه الى وادي بئر عثمان تمتد مع الوادي فكلما مر بقبيلة وجدها تقف بعددها وعدتها تقول تعرض عليه الحماية والنزالة هلم الينا يا رسول الله هلم الى العدد والعدد والمنع لانه هاجر المتكل لمن يحميه حتى يبلغ دعوة الله وهم يعلمونه على موعد معه. فيقول صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فانها ماموره اين العقل ايها الاخوة نبي يوحى اليه وجاء بدعوة من الله وهاجر بها من مكة ويأتي الى المدينة ولن يحدد مكان منزله ويقول الناس اترك الناقة تسير في طريقها فانها ماموره حيث تنزل حتى مر باخوانه بن النجار فلما الى اخوالك يا رسول الله يكون الجواب سواء خلوا سبيلها فانها مأمورة حتى جاءت الى هذا المكان وبركت فلم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم ثم قامت وهو عليها ودارت وتلفتت وتطلعت ثم رجعت الى مكانها الاول ونزلت ومدت عنقها وحركت جيرانها فقال صلى الله عليه وسلم انه المنزل ان شاء الله ونزل عنها هنا ايها الاخوه دائما نشير الى هذه الحكمه الباهره نبي مرسل يوحى اليه يترك امر منزله في دار هجرته الى ناقه ماموره من يامر الناقه شرف لغته انتم خالقها يامرها لماذا? نحن نعلم جميعا ان مجتمع المدينة الشيء بالشيء يذكر. مجتمع المدينة قبل الهجرة كان مجتمع عتيف خليط مسلمون ويهود ومشركون والمسلمون قسمان أوس وخزرج فالمسلمون يتنافسون فيما بينهم في الاسلام واليهود متعادون مع المسلمين والمشركون مع الجميع فاذا جاء مع المسلمين وهم من امن من الاوس والخزرج وهم في تنافس حميد اتروا هل يمكن ان ينزل عند القبيلتين الاوت والخزرج ولا بد ان ينزل عند واحده منهما لابد عند واحد ويترك تلك. ألم يكن في ذلك يجعل في النفوس سيء? لما مر صلى الله عليه وسلم على جماعة يتنابلون يترامون يتسابقون برمي السهام من يصيب. وكانوا عسرة من هنا وعسرة من هنا. وكان النبام كل واحد يرمي عسرة اسهم وشوف مين حيصيب من العسرة كم. فجاء قال ابو بني وانا معكم ارموا وانا معكم يعني اتشجأكم وانا معكم في فريقكم. فامسك الفريق الثاني عن الرمي. قال ما ترمي? قال عجيب. كيف نرمي امام قوم انت معهم يا رسول الله? ما نقدر. لو كنت معنا ما عليه? قال ارموا وانا معكم جميعا. اذا مجرد تشجيعه في فريق احدم الفريق الثاني. ليستطيع ان يقاوم الفريق الذي فيه رسول الله? فلو جاء ونزل عند الاوس ماذا تقول الخزر? ولو نزل عند الخزر ماذا يقول الاوس? وهو صلى الله عليه وسلم جاء ليؤلف القلوب ويصف النفوس. فخرج عن المسؤوليه انا ما شغل هي مأمورة. وهل يستطيع احد من الاوس او الخزرج ان يعترض على الناقه الماموره ما يقدر فجئنا حيث ما نزلت. نزلت في حي وفي جماعه في بيت من وكل قام يا عندي يا رسول الله بيتي هنا بيتي هنا وهو ساكت يفضل من في هذا الحي فاذا بابي ايوب رضي الله تعالى عنه يتركهم يتنافسون وتضايفون وياتي الى رحله عن ناقته ويحمله ب بهدوء ويدخله في بيته. ويقف ساكك. بعد ما انتهى والتفت صلى الله عليه وسلم الى راحلة تفعل رحله ما هو عليه. قلوا اين رحل? قالوا دخل به ابو ايوب الى بيته. قال المرء مع رحله. يب انتهى الاسكال ولا لا? وهكذا ايها الاخوة. فالكاء البيت. اختيار المسجد لما نزل صلى الله عليه وسلم ببيت ابي ايوب كان امامه ارض مربد لايتام او مقبرة او مربد حق البستان قال لمن هذه الارض قال ليتيمين تحت ابي طلح جاء ساومني عليها قال هي لله ولرسو قال لا بد من الثمن ودفع ابو بكر من 20 دينار تخذ المسجد حيث بركة الناق بيت المقدس جاء في تاريخه بان الله اوحى لنبي الله داود ان ابن لي بيت قال واين ربي تريد ان ابنيه لك قال حيث ترى الفارس المعلم شاهرا سيفه فراى فارسا في مكان المسجد الاقصى الان فسال لمن هذا قال حوث واحد من بني اسرائيل تعال بع علي الحوث قال الشارد قال بمئة الف قال بيعتك ثم قال يا نبي الله استشيرك واستنصحك الارض خير ام الثمن شفت الثقه الى فين هو صاحب طرف في الموضوع يستشير هو يدل عليك يا جماعه الثقه الكامله قال له الارض خير من هذا الثمن قال اقلني قال اقلتك قال هيستر قال بمائتي الف قال بيعتك استشيرك واستنصحك. الارض خير ولا ثمن جلال الارض وما زال حتى وصل به الى خمسمائة الف. فنبي الله قال اسمع اختر انت ما شئت من ثمن. قال تملأه علي نعم ابلا وبقرا وغنما. قال هو لك. وناد في بني اسرائيل من الغد يملاوه عليه ابل وبقر وغنم لكن بني اسرائيل كعادتهم الغدر ذهبوا للرجل ليلا وارادوا ان يأخذوا منه الحش غصبا ونهبا فهرى الى نبي الله يا نبي الله بيعا ام غصبا لا والله قالوا بيعا وغضا قال ان بني اسرائيل ارادوا ان يأخذوه مني جبرا قال لا يهمنا بيت المقدس من الذي حدد مكانه الله سبحانه وتعالى من الذي بنى نبي الله دهول المسجد النبوي من الذي حدد مكانه الله سبحانه وتعالى من الذي بنى رسول الله في أصحابه المسجد الحرام من الذي عين مكانه الله سبحانه وتعالى من الذي بنى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بل ماذا شي القيام عليه وتطهيره وخدمته وعهدنا بعهد من الله وعهدنا الى ابراهيم وإسماعيل ان طهرا بيتيا للطائفين والقائمين ورقا فيأتي هذا ويقول العرب بنته لأصنامهم يا سبحان الله ابراهيم يقول نبني وبني ان نعبد الاصنام سبحان الله الذي يهمنا لمن جاء عبرها ومعه الفيل لهدم البيت يظن انه بيت للعرب واراد ان ينتقم منهم. فكان اخذ رجلا من الطائف ليدله على الكعبة التي قصدها لهدمها. فلما وصلوا الى وادي محسر جاء هذا الشخص وفي اذن الفيل وقال له يقولون الفيل كان اسمه محمود. يا محمود اتدري الى اين يذهبون بك انهم يذهبون بك لتهدم بيت الله. فبرك الفيل في الارض. حاولوا ان يقوم يضربوا جاءوا بالحدائد واحموها في النار وكووه في جنوبه لم يتحرك. يأخذونه ليردوه حيث جاء يهرول ويسرع ويمشك احسن ما يكون. يديروه الى مكة يضرق في الارض. حسر عن المسيء اعتقد انه كان من العقل والتفكير ان ينظر الى ثيل حيوان غبي لكن والله ذا وشفناه الان يعزف موسيقى ويركب بسكليت شفته ولا لا اللي ما تبغى يعرف تناوله بسكليته من الحديد ويساوي ايه ويشغلها ويمشيه واعطوه موسيقى حقه الفن الصغير حقه الاولاد الصغيره هذه واخذ يعزف عليه يعني أسياء جيد يعلم بيت الله ويحجم عنه وأنتم أهل ديانة مسيحيين أو يهود لا تعلمون حرمة البيت وتقدمون عليه لما لجوا في طغيانهم ولما عزموا على مكرهم أو على ظلمهم ما كان إلا أن يوقفوا عند حد ماذا فعل الله بهم ارسل لهم صيله لا ابدا ارسل اليهم جن تخطفهم ملائكه تطمسهم لا طير ابدابين طيور طير اجي في الهواء يقول بعض العلماء كان الطائر يحمل ثلاثه احجار حجر في منقاره وحجر في في كل رجل من رأيه في مخالبه فاذا نزلت على الشخص بفرسه كلا اهلكته. فبقى تهلك شخص بدابته بفرسه او بعيره وهي لم تحرك. اثير شيء الثلاثة ما اثرت فيه بشيء. واحد ينزل على فارس بفرسه يهلكه. الله سبحانه وتعالى حسر الجيش وحسر الفيل واهلكهم. وكان ذلك ارهاصا. لأنها تلك السنة هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهنا كان الشرع لمكان مشهد هذا الوادي مصرع أولئك الظلمه الطغاة كان المشروع في جميع أراب الخص وجميع أرض وقع بها عذاب لا يجوز لمسلم أن يسكنها ولو كانت اقوى الاراضي خفضه او اطيبها او ايا كان لا يجوز لمسلم ان يسكن ارضا وقع فيها الاف ولا ان يبيت فيها ولما مر صلى الله عليه وسلم بارض الحجر قال لا تدخلوا عليهم الا وانتم تبكون وان لم تبكوا فتباكوا ومنعهم النزول فيها مع انها مدن او انها افصح ما تكون للنزول ومنعهم ان يستقوا من ابارها الا بئر الناقه ثم امر كل من عجن عجينا بماء غير بئر الناقه ان يغميهم وعلفه لدوابهم لماذا لان وقوع العذاب في مكان وبقاءه على ما كان عليه كانه بمثابه اللوحه التحذيريه احذروا فعل اولئك حتى لا يقع بكم ما وقع بهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى الوادي حرك راحلته وابن عمر يفعل ذلك تاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الاثر قدر رمية الحجر الوادي متسع رفقا بالجميع لم يكن يحرك او يجري الوادي كله يسرع بقدر ما ياخذ حجرا ويرميه والناس يتفاوتون في ذلك لان الغرض ليس اجتياز الوادي بكامله مسرعا ولكن ان يذكرك حتى لو كنت غافلا عن تلك القصة حينما تسرع على غير العاده تتنبه فيك جميع احاسيك. لماذا اسرعنا ها هنا? لقصة كذا وكذا. اذا احذر ان تكون ظالمة. احذر ان تكون متعدية. احذر ان تكون فاغية. لان الطغيان يعمي صاحبه. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم لنا بان اماكن الخف لا تسكن، واذا مررت بها تمر بالضرورة وانت مسرع لماذا لئلا تنسى حدثها ولألا تفعل فعل أصحابها وذلك تحذيرا للمسلمين وهكذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحرك دابته أو راحلته في هذا الوادي والآن تحريك الدابة في وادي محص من يمشي على قدميه من يركب سيارته ماذا يفعل أيضا الماسي يسرع خطاه وصاحب السيارة ان وجد فرجة ايضا اسرع سيارته لا يعمل يسرع السيارة يطلم اللي قدامه اذا ما يفعل ما ينبهه لهذا الحدث ثم يأتي بعد هذا حكم عدم الاسراء او حكم الاسراء في هذا الوادي هل هو ايضا من مناسك الحج ولا متعلق بحكم مستقل بعيدا عن المناسك يتفقون بانه لحكم الوادي وان الحاج اذا مر فيه يحبو او مر فيه يطير بجناحين او مر فيه على اسرع ما يكون او ابطا ما يكون لا شيء عليه في مناسكه لا دم عليه ولا تسريط منه ولكن السنة ان يسرع اذا الاسراع لامر مستقر في هذا الوادي وأنه ليس على الحاج في ذلك دم ان غير الوضع وبالله تعالى التوفيق